للحزن مخلوق قلبك اه يا زين ابيا <سؤال> صبر تطويل دربك اه يا زين اه يا مخلوق قلبك اه يا زين يا صبر تطويل دربك شامت على درب السبيل يوم العفا في الزينابين شامت على درب السبيل يوم العفا في الزينابين يلي كانت شوفتيت حسرع للي عيون يا رزانت فاطمة القطعة تبيلي ضعون كل حجار مريت يم يسألي من مشيتي موت زلزل حدر تشلكون واللي نهو ستري جو حرق وغال خدور شلون ما مرت علي غم الصور شلون ما قامت قيامه الله بس يعلم واعلمت لك جم علامة عالله بس يعلم صبر اجي كافي تشم نبي يوم العثافي الزينبي صبر اجي كافي تشم نبي يوم العثافي الزينبي يا من مثلي انك بالخذار الغرم ما يحصلي اثنين انت وين وفجتي رجالو غروب وين لو اسولف عن عفافك ابد نق قل مقامك هاي تاليها حتى رو يصبح منامك هاي تاليها وبيدك تفرشين العبي يا ام العصاف الزينبي وبيدك تفرشين العبي يا ام العصاف الزينبي ولي ولي هن عقذيه تشلش انتي تيمشين بضع غرها اشلون ما ماتت يا زيانب من قهارها وعجب عين الشمس ما غفت بصارها هي شعاثة طولجي مر بك ترغى وعلى بن ما مر تبال بتحليتك فسيرة بمجلس رجال بهالزمان معقول كل شي و ما تران زينب يا شو مر تمشي هاي ما تران عجبه يشوفك لجنبي يا ام العفاف عجبه يشوفك لجنبي يا ام العفاف ومثلك بالستور يا ابن تلاطيا حتى وانتي بين خوتك لابس حجار <تصفيق> يلي عمرك ما عبرتي عتبتي الضاب شلون ميش يجد دهار تعلي ويا من الشريعه يوصلك صوته ينادي عذرا يا الوديع يوصلك صوته ادري جيت بشار بي يم العفاف الزينبي ادري جيت بشعر بي يوم العثاف الزينبي بالحزينة وقلبي ها يا زينة بيا صمو تطوين يا زينة شاب اجعل علا ترضي السبيل يوم العفا